الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فلا زال حديثنا يدور حول أولويات المصطلح فقد سبق في الدرس الماضي أن تحدثنا عن علم الحديث رواية ودراية وعرفنا علم المصطلح وذكرنا سبب وضعه وذكرنا ثمرته وما هو الحديث لغة واصطلاحا وماذا يعنى بالحديث لغة واصطلاحا وماذا يندرج تحته ثم وقفنا عن الحديث في مسألة السنة لغة واصطلاحا أقول أما السنة لغة فتنوعت كلمات العلماء فيها فطارت يقولون هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجب وطارت يقولون بأن السنة لغة هي السيرة والطريقة المعتادة مطلقا يعني حسنة كانت أو قبيحة ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المنذر بن جرير أنه قال مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها وفي روايه ومثل أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من اجورهم شيء ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها وفي روايه ومثل وزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء ثم تلا هذه الايه ونكتب ما قدموا وآثارهم إلى آخر الحديث الحديث هذا رواه مسلم في صحيحه ورواه أيضا كثير من العلماء وقد خرجته في كتابي الأربعون حديثا في فضل السنة وفي رواية بين فيها سبب ورود هذا الحديث رواية عن جرير بن عبد الله أنه قال جاء ناس من الأعراب جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجه. فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤية ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم ثم إن رجلا من الانصار جاء بسرة من ورق من فضة الورق هي الفضة ثم جاء آخر ثم تتابع حتى عرف السرور في وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء وهذا الحديث أيضا رواه مسلم والنساء والدارمي وأحمد والطحاوي والبيهقي والطيالسي وغيرهم وقد خرجته أيضا في كتابي الأربعون حديثا في فضل السنة وتطلق السنة في العرف في العرف الإسلامي على هذا التعبير على طريقة الإسلام على طريقة الإسلام تطلق في العرف الإسلامي على طريقة الإسلام ومنه قولهم فلان على السنة ويقولون أيضا سنة وبدعة سنة وبدعة وتطلق عند الفقهاء على ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه هذا كله من جهة اللغة أما من جهة الاستلاح فاولا في استلاح المحدثين تطلق السنة على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خاصة عند بعضهم والأكثر أنها تشمل ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي كما قال الحافظ نحجر وغيره وترون هذا في شرح شرح النخبة لعلي القاري وفي تدريب الراوي لكننا نلاحظ نتيجة الممارسة والتتبع أن لفظ السنة أكثر ما يستعمل عند علماء أصول الفقه ويعرفونها بأنها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو تقرير كما قال السيوطي في التدريب فيجعلونها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون, فيها الوصف ولا يذكرون فيها الوصف بل يقتصرون على القول والفعل والتقرير وذلك لأنهم يبحثون فيها كمصدر للتشريع أي بصفته مصدر للتشريع والتشريع طبعا يثبت بالقول أو بالفعل أو التقرير تقرير منه صلى الله عليه وسلم يعني لبعض أصحابه على فعل صدر منهم على فعل صدر منهم وقال بعض أهل العلم أهل العلم باللغة السنة لغتنا هي الطريقة والمنهج والسيرة والمنهج والسيرة ومنه قوله تعالى سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا كما في صورة الفتح وأما السنة في استراح علماء الإسلام فإنها تختلف بين علماء الكلام والفقهاء والأصوليين والمحدثين فهذه بعض تعارفين مثلا السنة عند علماء الكلام علماء الكلام حافظوا على المعنى الأصلي اللغوي لكلمة السنة غير أنهم قيدوها بالتي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون فإذا قالوا مثلا معتقد أهل السنة كذا فهم يعنون الطريقه التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحابته والتابعون لهم بإحسان في المعتقدات والأعمال وفهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ويقابلها بهذا المعنى البدعة ومن ثم عدوا كل من انحرف عما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه من المبتدعة عدهم من المبتدعة. ولذلك نجدهم يقابلون بين معتقدات اهل السنه وبين الطوائف الخارجه عن مذهبهم اما السنه عند الفقهاء فيطلقون السنه على ما يقابل الفرض ولذلك قسموا الأحكام الشرعيه إلى فروض وسنن ومستحبات ومباحات ومكروهات وحرام فالسنه عندهم ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم بحيث يثاب على الفعل ولا يعاقب على الترك ولا يعاقب على الترك هذا عند الفقهاء أما عند علماء الأصول فالسنة تطلق عندهم في مقابل الكتاب ومن ثم يعدون أصول الفقه أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس ويقصدون منها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو تقريره أما المحدثون السنة عند المحدثين وهي بهذا المعنى أيضا تطلق في استراح العلماء الحديث غير أنهم يزيدون على علماء الأصول يزيدون ماذا؟ يزيدون على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أوصافه وسيرته وشمائله مع أن هذه الزيادات لم تذكر عند علماء العصر يعني الأوصاف والسيره والشمائل الوصف الخلقي أو الخلقي وقد أشرت إلى تعريف الحديث لغة واستلاحا في أبيات أربعة بقول إن الحديث هو الجديد كما يرى أهل اللسان فما بذلك منطرى يعني شك وعلى أحاديث ارتأوا في جمعه بخلاف ميزان القياس ونوعه أما اصطلاحا ما أضيف إلى النبي قولا وفعلا أو صفات فاجتبي وكذلك وكذاك تقرير وما قد اشبه قد فاز من رب البرية الها. هذا فيما يتعلق بالسنة لغة واصطلاحا وفيما يتعلق بما قال فيها علماء الكلام وعلماء الأصول والفقهاء وأيضا أهل الحديث, أهل الحديث. خامسا الخبر من الألفاظ التي ينبغي أن يعرفها طالب العلم وهي من أولويات المصطلح كما أسميها وقد كتبت فيها كتابا بعنوان دليل الفلاح في معرفة بعض الفاظ الاصطلاح أو المصطلح خامسا من الألفاظ التي يجب معرفتها بين يدي معرفة مقدمة البيقونية الخبر الخبر, الخبر لغة واستراح الخبر لغة يطلق على النبأ الخبر جمعه اخبار فهو لغة النبا واستلاحا فيه أقوال ثلاثة فيه ثلاثة أقوال القول الأول بأنه مرادف الحديث أي إن معناهما واحد استلاحا مرادف الحديث والخبر والآثار عند كثير من المحدثين مرادفان للحديث يعني يراد بهما المرفوع كما يراد بهما الموقوف معا وبعضهم يطلقوا على الموقوف وقيل الخبر هو المرفوع والآثر هو الموقوف وبعضهم قال الخبر والحديث في المشهور بمعنى واحد وبعضهم خص الحديث بما جاء عن أخبار الملوك والسلاطين والأيام الماضية ولذا يقال لمن يشتغل بالسنة محدث ولمن يشتغل بالتواريخ اخباري اخباري ولهذا قلت في منظومتي المعروفه بشذرات على متن نظم الورقات في مسألة الخبر الخبر ما يدخله صدق كذب تحر عنه واحذرا أن تكتسم وينقسم قسمين احاد كذا متوتر لحسنه يا حبذا هو الأحد هو الذي يجب يا صاح العمل وليس علما فنفض عنه الكسل وينقسم لمرسل ومسند في طلب التحصيل فلتجتهدي فمرسل ما اتصل إسناده ومرسل لم يتصل إسناده فإن أتاك من مراصيل سوى صحبة فليس حجة لمن روى إلى أن قلت في أيضا في نظم النخبة وخبر الآحاد بنقل عدل مكتمل الضبط بغير فضل متصل السند بلا تعليل ولا شدود موجب التضليل فهو لذاته بلا صحيح ميزاته التبسيط والتوضيح إذا فالخبر استلاحا في ثلاثة أقوال القول الأول بأنه مرادف الحديث يعني معناه واحد استلاحا القول الثاني مغاير له فالحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والخبر ما جاء عن غيره الخول الثالث اعم منه أي بأن الحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والخبر ما جاء عنه او عن غيره ما جاء عنه او عن غيره ولذلك جعل العلماء الخبر وقسموه قسمين جعلوه ثلاثة اقسام بعضهم يعني بحيث قالوا إن الخبر ينقسم إلى ثلاثة اقسام قسم يجب تصديقه وهو ما نص الائمه على صحته وقسم يجب تكذيبه وهو ما نص على وضعه وقسم يجب التوقف فيه التوقف فيه لماذا؟ لاحتماله الصدق والكذب كسائر الأخبار فإنه لا يجوز أن يكون كله كذبا. مع كثرة رواطها واختلافهم وأن تكون كلها صدقا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباءكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم والحديث ذكره مسلم في مقدمة صحيحه وقد أشرت إلى تعريف الخبر لغة واستلاحا بقول لغة يراد به النبا ذاك الخبر يجمع على اخبار قول معتبر وعلى اصطلاح فيه قول ثلاث يعني ثلاثة أقوال فيه أقوال ثلاث وعلى استلاح فيه أقوال ثلاث نعم الثواب لمن لأخرى قد حرث ما كان ثمة للحديث مرادفا أي في الخبر معناه ما تالف ما كان يبدو للحديث مغايرة بالعلم تحتل المكان الظاهرة ما جاء عن هذا النبي المجتبى فهو الحديث وغيره خبر النبى وأعم منه فالحديث هو الذي قد جاء عن المختار فنهل أو خذي أما الخبر ما جاء عنه أو أتى عن غيره أطيب بغرس أنبتا أيضا المصطلح الثالث من أولويات الحديث الآثار. الآثار الآثار لغة هو بقية الشيء بقية الشيء ومنه الآثار التي تبقى بعد شرب الإنسان الصعر يعني الآثار ومنه اثر الحذاء واثر الإنسان أو اثر القدماء وهكذا الاثر لغه هو بقية الشيء واستلاح فيه قولان هما أولا هو مرادف للحديث أي أن معناهما واحد استلاحا ثانيا مغاير له وهو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال, من أقوال أو أفعال. وبعضهم قال في تعريف الاثر يعني استلاحا ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو عن أحد أصحابه أو عن أحد أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين وعلى هذا جمهور المحدثين كما عزاه الـ الـ الـ إليهم الإمام النووي وذهب فقهاء خراصان إلى أن الأثر هو ما يروى عن الصحابة والخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والأول أصح كما في فتح المغيث شرح ألفية الحديث للحافظ السيوطي الحافظ السخاوي وكما أيضا في تدريب الراوي للحافظ السيوطي إذا هذا هو الأثر لغة واستراحا وقال بعضهم بأن الأثر قد خصه فقهاء خراسان بالموقف قد خصه فقهاء خراسان بالموقف ومنهم جماعة خصوه بالمرفوع يعني خصوا الخبر بالمرفوع لكن المعتمد الذي عليه المحدثون يعني ماشي معنى كل محدثين ليس كل محدثين لا بعض المحدثين أو جل المحدثين قالوا أن يسمى كل هذا أثر لأنه مأخوذ من أثر أثرت الحديث أي رويته ويؤدي ذلك إطلاق الحافظ العراقي على نفسه لقب الآثاري لقب الآثاري بفتح الهمزة الآثاري والثاء المثلثة وفي آخر هراء هذه نسبة إلى الآثر يعني الحديث وطلبه واتباعه وهذا الآثاري بمعنى المحدث حيث قال في أول الفية في علم الحديث يقول راجي ربه المقتدري عبد الرحيم بن حسين الآثاري الاثاري. ابن الآثاري وقال هو نفسه في شرحية الآثاري بفتح الهمزه والثاء المثلثه نسبة إلى الاثر وهو الحديث وسمى الحافظ بن حجر كتابه المعروف عند الطلبه في المصطلح نخبة الفكر في مصطلح أهل الاثر في مصطلح أهل الاثر. وغير ذلك كثير يشهد لما قلناه وهذا الصاحب يعني منظومة السفار السفاريني صفارني السفارين معروف في مطلع قصيدته في اعتقاد أهل يقول بعد أن تحدث يعني ذكر المقدم وقال وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العالي إذا أن قال حبر الملا فرض على رباني رب الحجة ما الشيباني فإنه إمام أهل الأثري فمن نحوه فهو الأثري فإنه إمام أهل الأثري فمن نحوه فهو الأثري وقال الشراح أن الأثرين من للعقيده العقيدة الأثرية السلفيه السلفية المرضية ويعرف أيضا بمذهب السلف وهو مذهب سلف الأمة وجميع المعتبرين المقلدين في أحكام الدين أما السلف هكذا مذهب جمعا هذا لا يقول به إلا مبتدئ بل هي منهج نعم منهج والحاصل أن هذه العبارات الثلاث الخبر الحديث الأثر أو بالترطيب الحديث الخبر الأثر تطلق عند المحدثين بمعنى واحد وهو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقيه أو صفة خلوقية أو أضيف إلى الصحابي أو التابعي يعني أضيف إلى التابعي أما السنة فالمحدثون يشملون بها الصفة لكن الأصولين لا يجعلون الصفة لأن لا يدخلون الصفة الخلقية والصفة الخلقية كما سبقا قلنا يعني لا يجعلون الصفة داخلة في مدلول السنة وأما القول والفعل والتقرير فمتفقون عليه القول مثال القول كحديث الأعمال حديث إنما الأعمال بالنيات وهذا حديث متفق عليه وقد رواه البخاري في مواضع السبعة من صحيحين ورواه مثلا في كتاب باب يعني في, في أول الباب يعني لا, لا يمكن أن نقول كتاب الوحي لأن كتب أخرى تكون خارج عن الوحي مع انها كلها وحي كتب أخرى للي في الصحيح فلذلك قد غلط من قال كتاب الوحي هذا غلط هذا ليس أول كتاب إنما أول كتاب كتاب الإيمان أما التراجم الصحيحة لصحيح البخاري يعني في أول الكتاب باب كيف كيف كان بدء بد الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما كتاب الوحف هذا غلط غلط لأن أول كتاب هو كتاب الإيمان الثاني كتاب الإيمان الثالث كتاب العتق الرابع كتاب مناقب الأنصار الخامس كتاب النكاح سادس كتاب الأيمان والنظور. كذلك. قلنا الأول باب كيف كان مدقل وح كتاب الإيمان كتاب العندق كتاب مناقب الأنصار كتاب النكاح كتاب الإيمان والنظور كتاب الحيل كتاب الحيل هذه موادع سبعة. وروى مسلم في كتاب الإمارة ورووا أيضا الحميدي وابن ماجه وابن المبارك والدار قطني والخطيب وأبو نعيم والنووي وغيرهم كثير ومارك أيضا في الموطأ والنساء وأحمد وهكذا ومثال الفعل قول عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صيامه عليه الصلاة والسلام للتطوع كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم لا يصوم رواه الشيخان لا يصوم ومثال التقرير حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلينا أحد العصر إلا في بني قريضة أدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها يعني بني القريدة وقال بعضهم بل نصلي أنه لم يريد منا ذلك فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يلوم أحدا فلم يلوم أحدا لأن الذين صلوا في أول وقت أن الصلاة لها وقتان، يعني لها الزمان والمكان فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد لهم المكان وزمانها معلوم فالذين صلوا في أول الوقت صلوا في زمانها والذين صلوا في بني قريضا صلوا في مكانها فلذلك لم يعترض هذا عن هذا فهذا هو التقرير أو الإقرار يعني أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء أو يحدث أمامه شيء فلا ينكره فلا ينكره صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى التقرير وأمثلة التقرير كثيرة جمعتها في الرسالة ربما سأبينها لكم إن شاء الله أو سأطلعكم عليها ومثال الوصف الخلقي حديث كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان وكان أجود ما يكون في رمضان وهذا رواه البخاري ومسلم وأيضا أما حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة فهذا حديث أيضا رواه الشيخان وكذلك مثال الوصف الخلقي الأول وصف الخلقي الوصف الثاني الوصف الخلقي يعني حديث رواه البخاري في صفات النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحه وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالقصير يعني ليس بالطويل المذموم البائن الطول ولا بالقصير المذموم أيضا بل هو كان بين بين وقد أشرت إلى هذا بقولي إن المراد لدى لساني بالأثر بقية الشيء استفد من ذا النظر ومغاير له ما أضيف إلى الصحاب والتابعين من الفعال المستحب كذلك من الألفاظ التي ينبغي, ينبغي أن يعرفها طالب العلم وهي من أولويات المصطلح الإسناد الاسناد عند اهل الحديث وعند اهل العلم بصفه عامه وأهل العلم بالحديث له معنيان المعنى الاول عزو الحديث إلى قائله مسندا المعنى الثاني سلسلة الرجال الموصله للمتني الموصله للمتن وهو بهذا المعنى يعني المعنى الثاني يكون مرادفا للسند يكون مرادفاً للسند. وقد أشرت إلى هذا بقول هذا وللإسناد معنيان اقبس من الشعراء سحر بياني عزو الحديث لقائليه مسندا ما أقرب العلماء من نهج الهدى ومرادف يأتي هناك للسند اتم بسلسله الرجال به المراد كذلك اللفظ الثامن اللفظ الثامن السند لغة واصطلاحا السند لغة المعتمد ولذلك سمي سمي كذلك سمي كذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه ولذلك قيل له السند لأنه يعتمد عليه حديث يعتمد عليه قيل سند الحديث والسند اصطلاحا سلسلة الرجال المصلة للمتن أن السند طريق الحديث يعني الطريق هو رجال الذين رواه والإسناد بمعنى وقد يجي ذكر السند والحكاية عن طريق المد والمثن من تأيلي الإسناد هذا معلوم يعني حيثما تنتهي أسماء الأشخاص إن هنا خلاف هل السند قلنا هم الرجال سلسنة الرجال من فلان إلى فلان من الإمام أحمد إلى عبد الله بن عمر وهل الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر من الإسناد أم من المتن من الإسناد أم من المتن هنا نقول المتن ما انتهى اليه الإسناد وحيثما تنتهي اسماء الأشخاص الرواة يبدأ متن الحديث ونظرا إلى هذا ينتهي الإسناد على الصحابي في الحديث المرفوع لأن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو من السند أم من المتن الجواب هو من المتن لماذا لأنه صاحب الحديث وليس راوي الله فمن كان راوي للحديث فهو داخل في السند فهو داخل لسند ومن كان صاحب القول فهو غير داخل في السند هذا هو الذي رجحه كثير من العلماء والمتن قلنا هو ما ينتهي إليه المتن استراحنا هو ما ينتهي إليه ماذا السند من الكلام كما سيأتي إن شاء الله ولهذا أشرت إلى السند لغة والصلاحا بقولي لغة سند يعني به فاسمع وعي المعتمد سر نحو فخر أو دعي كون الحديث له استناد إليهما وكذا اعتماد في السياق عليهما أما اصطلاحا سلسلة بالسكن هكذا سلسلة لرجالي للمتن موصلة اصخ أو أصخ أصخ, للم أفضل أصخ للمتن موصلة أصخ لمقالي كذلك اللفظ التاسع المتن يعني المتن لغة واستراحة المتن لغة هو ما صلب وارتفع من الأرض ومنه المتانة المتانة يعني من الصلابه والمتن استراحة هو ما ينتهي إليه السند من الكلام هو قول النبي عليه الصلاة والسلام أو يدخل فيه حتى النبي عليه الصلاة والسلام مفهوم؟ فلذلك أشرت إلى هذا بقولي متن لسانا ما تعالى أو من أرضنا ما بال وجهك قد شحب أما استراحا ما له السند انتهى من ذا الكلام يكن لذيذا مشتهى يكون لذيذا, مشتها يكون لذيذا مشتها اللفظ العاشر من الألفاظ التي ينبغي أن يعرفها الطالب في أول الطلب المسند, المسند بفتح النون إن عندنا المسند وعندنا المسند الآن افهموا للمسند بفتح النون افهموه لغة واستلاحا المسند بفتح النون لغة هو اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه إليه والمسند اصطلاحا له معان ثلاثة, ثلاثة معان المعنى الأول كل, ك... كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدا كمسند الإمام أحمد وكمسند الطيالسي وغيرهما يعني يروي أحاديث كل صحابي على حدة ايضا المعنى الثاني الحديث المرفوع المتصل سند كما سيأتي في المد المعنى الثالث أن يراد به السند فيكون بهذا المعنى مصدرا ميميا وقد أشرت إلى هذا بقولي في عرف أرباب اللسان المسند اسم لمفعول كذا يتردد من أسند شيئا إليه أي نسب إليه عقل المرء كنز منتخب وعلى استلاح فيه ثلث معاني أبشر مريد الخير بالتبيان كتب تضمن مرويات مصردة من كل صحبي هناك على حدة ثم الحديث المتصل في السندي إذ يرفع إذ في دقة وتؤددي أو وتوددي وأن يراد به سند يعني السند السكن ليتزين البيت وأن يراد به سند إذ يصبح معناه مصدر ميما ذا أوضحه أيضا عندنا المسند المسند بكسر المسند هو من يروي الحديث بسندي سواء أكان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية يعني من يقرأ تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام أو يقرأ السيارة أو يقرأ كتب الرجال يجد أن معظمهم يعني من روى الحديث لا يقرأ هو مجرد أمي ولكنه يروي الحديث بالسند يروي الحديث بالسند مفهوم وقد أشرت إلى هذا بقولي إن تكسر من مسند أينون يغدو به راوي الحديث معنى إن كان علم عنده به سواء أو ليس إلا واحدا له روى له روى مفهوم وأيضا عندنا من الألفاظ التي ينبغي أن يعرفها الطالب في البداية المحدث من هو المحدث المحدث طال العلماء في معناه وفي تبيينه وفي ضابطه وأفضل ما قيل وأحسن ما قيل وأشهر ما بينه به العلماء أن المحدث هو من يشتغل بعلم الحديث. المحدث كما قال الحافظ الذابي في تاريخ الإسلام رواية ودراية. المحدث كل من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويطلع على كثير من روايات وأحوال رواتية. هذا هو المحدث. وقد ذكر الإمام النووي ما يجب على المحدث علمه فقال في مقدمة شرحه لصحيح مسلم ليس المراد من هذا العلم مجرد السماع وللإسماع وللكتابة بل الاعتناء بتحقيقه والبحث عن خفي ما في المتون والأسانيد ودوام الاعتناء به ومراجعة أهل, أهل المعرفة به ومطالعة أهل التحقيق فيه وتقييد ما حصل من نفائسه هذا كتاب مقدمه رائع ينبغي أن يحفظ طالب علم ينبغي أن يحفظ هذه المقدمة فهي مقدمة مفيدة جدا وإن كانت لم تشمل كل ما قيل في الضعفاء وما قيل أيضا في المصطلحات ولكنها جميلة يعني ينبغي أن تسمعه صارت ما قيل في الرجال وقد قال أبو شاما علوم الحديث الآن ثلاثة أشرفها حفظ المتون ومعرفة الغريب من ألفاظها وفقها وفقهها كما قال علي المديني يعني معرفة معانيها الثاني حفظ أسانيدها ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها، وقد كفى المشتغل بالحديث ما صنف في هذا من الكتب أو ما صنف في هذا من الكتب. الثالث جمع الحديث وكتابته أو سماعه وطلب العلو فيه والرحلة والرحلة في البلدان من أجله ولا بأس لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد. المتصلة إلى أشرف البشر والإسناد خصيصة كما هو معلوم خصيصة هذه الأمة المرحومة ولكن ومع ذلك نازعه الحافظ محجر في الثاني قائلا الذي قال الثاني حفظ أساندية ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها إلى آخره فنازعه الحافظ فقال إن تصنيف الكتب في الرجال لا يجب الاتكال عليها فما صنف في الفن الأول من الكتب أكثر من الثاني بل الاشتغال بالثاني أهم لانه المرقات يعني السلم ومن اخل به يعني خلط بين الصحيح بالسقيم ولم يشعر, ولم يشعر وقد قال ابن الآثيذ في مقدمة كتابه القيم يعني جامع الأصول يعني ذكر مقدمة رائعة في اول هذا الكتاب يعني ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليها. قال يحتاج طالب الحديث والآثار بعد معرفة اللغة والإعراب إلى العلم بالرجال وأساميهم وأنسابهم وأعمارهم ووفياتهم والعلم بصفات الرواة وشرائتهم التي يجوز معها قبول روايتهم والعلم بمستند الرواطي وكيفية أخذهم الحديث والعلم بلفظ الرواطي وإرادة ما سمعوه والعلم بجواز نقله بالمعنى وروايه بعضه وانفراد الثقة بزيادة فيه والعلم بالمسند والعالي منه والنازل والمرصل منقطعا والمرسل منقطعاً او موقوفا أو معضلا واختلاف الناس في قبول ذلك أو رده والعلم بالجرح والتعديل وبيان طبقات المجروحين والعلم باقسام المقبول يعني من الحديث والمردود المقبول من الحديث والمردود والعلم باخبار التواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ وغير ذلك هذا الكلام وفي الحقيقة يحتاج إلى مؤلفات لأنها تحدث عن الاسناد العالي والنازل والمرسل المنقطع الموقوف المعضل ثم اختلاف الناس في قبوله أو رضيه والعلم بالجرح والتعديل وبيان طبقات المجروحين والعلم بأقسام المقبول من الحديث والمردود والعلم بأخبار الآحاد وأخبار التواطع المتواطر والناسخ والمنسوخ وذلك هذا هو علم الحديث علم الحديث. فقد جمع في هذه الكلمة الوجيزة علم الحديث رواية ودراية ولهذا في مقدمته كلام رائع جدا ينبغي أن يحفظه أقل شيء أن يحفظه طالب العلم أو أن يرجع إليه إن, كان ان كانت همته ميتة فليرجع إليه وأقل شيء يأخذ عليه نظرة فالعالي منه والنازل والمرصل العالي طبعا اسناد العالي هو الذي قل عدد رواته هذا هو العالي العلو قلت لو في السند أو مثلا أو قدم سمع الراوي أو وفاته والإسناد النازل هو الذي كثر عدد رواته كما سيأتنا إن شاء الله تعالى وطبعا أنتم تعلمون أن العمد في علم الحديث على معرفة صاح الحديث وسقيمه وعي وعيلله واختلاف طرقه ورجاله جرحا وتعديلا أما العالي والنازل وانحو ذلك فهو من الفضلات لا من الأصول المهمة الاصول المهمه أن تعرف الحديث الصحيح من الحديث السقيم وأن تعرف له وأن تعرف اختلاف طرقه ورجاله جرحا وتعديلها كذلك أشرت إلى هذا هذا المعنى بقول كذا محدث من تراه يشتغل بعلم ذا الحديث إن عنه شغل رواية دراية نلتلمنا أي سندا متنا له قد بينا مطلع على روايات كثر كذاك أحوال الرواة فاعتبر ثم أنتم تعلمون أننا قد قسمنا الحديث في الدرس الأول إلى قسمين قلنا قسم يتعلق بروايته وقسم يتعلق بدرايته فعلم الحديث رواية يشمل نقل الحديث ويشمل روايته وضبطه ويشمل تحرير ألفاظه أما علم الحديث دراية فهو علم يعرف منه حقيقة الرواية يعني نقلها بتحديث أو أخبار ونحوها وأيضا يشمل يعرف منه شروطها يعني من التحمل بسماع أو بالعرض أو بالإجازة وكذلك أنواعها يعني من اتصال وانقطاع وما ذلك وكذلك يشمل أحكامها من القبول أو الرد وكذلك أحوال الرواة من عدالة أو جرح وكذا شروطهم أي في التحمل والعداء ويشمل أيضا أصناف المرويات وفقها, وفقها هذا فيما يتعلق ب علم الحديث رواية، وقد اختلف بعضهم في مسألة التعريف، يعني هل علم العلم الحديث رواية ودراية واحد أم كل واحد يختلف؟ فبعضهم قال بأن علم الحديث ينقسم إلى قسمين، رواية وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قولين أو فعلين أو وصف أو تقرير، والثاني علمه دراية. هو علم بقواعد يعرف به احوال السند والمتن وكيفية التحمل والأداء وصفات الرجال وموضوعه كما سبقا قلنا السند والمتن فالسند هو الرجال والمتن مروياته وغايته معرفة الصحيح والعله كما بينا وعلى أن أمر خفي قادح لا يعرفه إلا النقاد وذلك كالإرصال الخفي والعدالة وإلى غير ذلك إذن هذا كله سيأتي بعضه إن شاء الله تعالى هذا فيما يتعلق بهذه المقدمة وقد أسميتها أولويات المصطلح أولويات المصطلح ثم قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بالحمد مصلي على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى ونقف هنا وغدا إن شاء الله نبدأ الحديث بشرح هذه المقدمة نقف مع حل الفاظ هذه المقدمة المختصرة الرائعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.